فَلََّ جَ أَأَنمُرُونَاجَ عَنَّ عََهَا سَافِ لَهَا وَأَنْ قَرن عَلَهَا حِجََةَم مِن سِجٍ مَبُود وَأَنْ قَبَّ عَلَيهَا عِجةَ مِن في إل مَبُود كَمْ وَمَتَّنَ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنْ الظَّالِمِينَ بَعِيدٌ وَمَا هِيَ مِنْ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ قَالْ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَالْ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا قَيْرٌ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ إِنِّي أَخَافُ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ ويا قوم اوفر المكيال والميزان بالقسط ويا قوم افرم يا لو الميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض ولا تبقى الناس أشياءهم ولا تعثروا في الأرض مفتدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين بقية الله خير لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ اقْتَرِبُوا مِنْ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَعْصُوا اللَّهَ إِنَّ نترك ما يعبد فى أموالنا ما نشاء أو أن نفعل فى أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد إنك لأنت الحليم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 يَا وَاجَدَ خَنِي مِن حُرٍ قَنَّ حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْ وَمَا أُرِيدُ أن لا حَمَسْتُ طَعْ إِن أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلاحَ لا حَمَسْتُ طَعْ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ, وما توفيقي إلا بالله عليه توك كَلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيب عَلَيْكَ وَكَلْتُ وإليه